من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسست الله بضر فلا كاسف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير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 وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ أَتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَن أَظْلَم مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ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 وكذلك فتننا بعضهم ببعض ليقولوا ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله باعلم بالشاكين واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمه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 قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيْنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِّي الْحُكْمُ إِلَّا ل يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالرالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو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 ولكن ذكر لعلهم يتقون وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به آت مسأل نفس بما كسبت ليس لها ليس لها من دون الله ولي ولا شفير وإن تعدل كل عدل الله يأخذ منها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 إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدا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 أَوْ قال أُوحي إليَّ ولم يُوحَ إليه شيءٌ ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمارات الموت والملائكة بأسق أيديهم والملائكة بأسق اليوم تجذون عذابهن بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادة كما خلقناكم أول مرة ولقد جئتمونا فرادة كما خلقناكم أول مرة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 وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ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 ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا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 وتمت كلمة ربك صدقاً وعد الله مبدلاً لكلماته لا مبدلاً لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الضن وإنهم إلا يخرسون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 أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون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 إِذَا شَاءَ يَذْهَبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ قُلْ يَا قَوْمِ عَمَلُوا عَلَى مَا كَانَتْ لَكُمْ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 قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهاما بغير علم قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهاما بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراءا على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين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 قُلْ أَنَّ الذَّكَرَيْنِ حَرَمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَّ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 قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ بِسْخًا أُهِلَّ لِغَائِرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اطَّرَى يَرَا وَلَا وَلا عاد فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّلَّذِينَ هَدُوا حَرَّنَا كُلَّذِي ظَفَرَ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّنَا عَلَيْهِمْ شُحُومُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ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 يوم يأتي بعض آيات ربك لا يفعوا نفس إيمانها لم تكن آمنت لم تكن آمنة من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل تظروا إنما تظروا فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَا جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هدىني ربي إلى صراط مستقيم دين قيما نل ت إبراهيم حنيفا حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغى ربّه وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إِلَّا عليها ولا تزر وازره وزر اخرى ثم الى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون